والله الصلاة التجلية على حروف الهجائية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على أول من ظهر في كنز الحب بمعرفته ذاتك فأشرف بأنوار أسمائك وصفاتك الإمام جامع بين تجلي ذاتك وعينية شؤونك ظاهر بالخلافة عنك بك. والباطن بمعرفة غيب غيبك منتهى نظرك من موجوداتك عين العين القائمة بك صاحب قابق قوسين القائم بالعين بين لامين الناظر بك لك بين ميمين والبارز من حضرتك بين لونين والقائم بك بالتعوة لك بين الغينين بَلْ مَن بَغَى بَيْنَ أَمْرِكَ مَنْ أَتْمَمْتَ بِهِ شَرَاتَهُ وَبَيَّنْتَ بِهِ مَا كَتَمْتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ بَيْنَا وَأَوَائِنَ ثُمَّ أَرْجَائَتْهُ بِكَ كَبَيْنِ رَائِي وَعَيْنِ مَنْ فَصَّلْتَ عَنِ عَوَالِمَ مَوْجُودَاتِكَ وحصرت به كلمات ذاتك وقلت في كتاب كتابين له وتعظيما لحضرته وكل شيء أحصيناه فيما من مبين نعني به الترة البيضاء التي لم تتجزى ولم تقبل ولم تقبل التجزي من فردانية الكاملة وقيامه بأحدية ذاتك العلية والياقوتة الحمراء التي أشرق نورها في عالم الأزل لأنه نورك فأشرق منه عالم الأبد لأنه قائم بك مظهر أنوار ذاتك ومعدن ومعدن أسرار صفاتك أروش مستوى كلياتك وكرسي تقسيم كلماتك ولاوح حقيقة علمك القائم بمعلوماتك التي القائم بالما بمعلوماتك البارز بك لك ذاتك عليه بين قافيك من مجته في صورة قافك. واعلمت أنه النذير منك لخلقك وأنه لم يتم العالم الأبد لأخذ الميثاق بك لك من عبادك ميم مسمى ذاتك حاء حياتي ذاته القائمة بحياة ذاتك الميم المنتلئ بأنوار قدس ذاتك دار دال على عذرتك بأسمائك وصفاتك خاء خيرك على عبادك ياء كان يأوي إليك في كل طرفة عين لقيامه بك رأى رفعته رأى رفعه ذاتك على خلقك ورفعات ذاتك على عبادك ألف قيامك على كل نفس بما كسبت وهي في العين لا ملولا وما ذر زل عدم من, من العين إلى العين لا ملولا وما ذر من العين إلى العين دال الدال على أوليتك يا أم من يأوي إليه يأوي إليك ويستغيء من نوره بنورك نور نورك المنور لمخلوقاتك المعني بقولي أنا من نور الله والمؤمنون من نوري القائل أول ما خلق الله نوري من تم العالم بظهور ذاته وقام بشبائل صفاته اللهم صل عليه صلاة ذاتك التي لا تعد بعدد ولا تحصر بمداد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك يا الله لأنه عينك من خلقك ورحمتك على, عبا على عبادك ورحمتك على عبادك بوجوده رفعت العذاب من خلقك ولهذا أسكنته في أرضك فلهذا حفظ ما بين عرشك وفرشك من جعلت دينه باقية إلى يوم أبدك فمن قبر على دينه في آخر الزمان الذي هو لعبادك كأنه قبر على الجنر وقام به لك واستراء بنور نجيك الذي جاء به من عندك فاجعل اللهم بما بالصلاه عليه فجعل فاجعل اللهم بما بالصلاه عليه تمسكي باوليتي ديني واخريتي وظاهريتي وباطنيتي عتاقوم باكمل الكمال به مراقبا به الى حضرتكم فاستوغي بنور ذاتك وأتمسك بجبال تجليات صفاتك وأرجع بنورك إليك واجعلني بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه ممن وصل إليك به وصار مظهرا لتجليك فيه وقام بنورك داعيا إلى شريعته واجعلني رب ممن تحقق بحق حقيقته لأنها حقيقتك وتمسك بشريعته لأنها منك وأغرقني في بحر أحديتك وقومني بقوة أحديتك حتى أقوم بالجمع والفرق لحضرتك واجعل عدمي فيك ولا تجعل عدمي معك حتى أقوم بك لك وأنظر إليك فأفقد ما سواك وعلحق بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعاله وأصحابه الذين نظروا إليه فرأوك وقاموا على منهج شريعته فوصلوا به إليك فوصلوه به إليك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مغيين هذه الصلاة الرحمية على الذات المصطفاوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من فتحت به وجود عالم الإمكان وأظهرت بوجوده كل موجود في كل زمان وبدأت به الأمر الذاتي وختمد به العزم الصفاطية فقام بك منك إلى خلقك داعيا إلى أحدية ذاتك وواحديته صفاتك وهو الباطل بك بحقيقته ومعلاه والظاهر بك بسورته ومعلاه لن جعلته قبلة لتوجهات تجلي ذاتك لجمعية ذاته القائمة بك ركن تجليات كلياتك القائمة بها جرياتك الواسضة بينك وبين مخلوقاتك فقام بالخلافة عن ذاتك إذا خلعت عليه خلع صفاتك الآخذ منك والمقسم على عبادك القائل إن الله المعطي وأنا القاسم اللهم صلي عليه صلاة تفتح لي بها أبواب رحمتك وتسد عني بها أبواب غضبك وأعذني بك منك أرحمني إلهي وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، وأسألك اللهم بمغفرة سيدنا آدم عليه السلام وبرفعة سيدنا إدريس عليه السلام وبنجاة سيدنا لوح عليه السلام وبسلامة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبصدق وعد سيدنا إسماعيل عليه السلام وبمناجاة سيدنا موسى عليه السلام وبرفع سيدنا عيسى عليه السلام أن تصلي على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل على الرحمة الكاملة للخلق قطلقا محبوبك الذي أبرزته من نورك محققا من أفردته بجمال ذاتك وزينته بكمال صفاتك من أرسلته أولا إلى عالم الأرواح داعيا بك لك ذاتك ثانيا إلى عالم خلقك، وداعيا بك لك، مبينا لفردانية ذاتك، ولرفع لوهيتك، وخفض ما سواك من أنزلت عليه كتابك، فأخذه هو من غيبه المطلق إلى وجوده المحقق، فتعقق بك منك بهيك وقام بتجليك، وأكمل مكارم الأخلاق، بك وعلم أمته كيف الوصول إلى حضرتك راء رحمتك على كل شيء حال حياة المخلوقات السارية في كل شيء يأوي إليك كل شيء م ملكية أبدك الشفيع يوم الحشر في كل شيء ميم ملك ذاتك الأقدسية طار طهارة ذاته لديك فانضرفية في عماي قيبك يا من كان يعوي إليك من مقار تشبيه إلى مقار تنزيه لذاتك ويدلق ذاتك عن تنزيه والتشفيه وعن قيد الإطلاق بغنائك فصل الله عليه صلاة لا انفصال لها منك ولا عددها يعدها إلا بعدد عدك دائمة بدوانك باقية لبقائك وسلم عليه سلاما لا محطاة له أمك بعدد ما ذكرك به خلبك وبعدد إحسادك على مخلوقاتك دائما بدوانك باقيا لبقائك وسلم به إيمان حتى ألقاك به يوم الأرض عليك وألهت بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وآله الذين انفردوا بكماله وتقدسوا بتاقديسه وكانوا مظهرا لحقائق أسرار حضرته فقام في كل عصر من إحدى عدده ينشرها لأمته وكذا الحق الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه أصحابه أصحابه الذين أخذوا العلم عنه وأظهروا بالأمة فقامت بها إلى يوم يلقون حذرته وجعلني إلهي ممن تنبأ بنوره ولا العات التعرت به حتى قام يدعو إليك على نور منك حتى قام يدعو إليك على نور منك وسلام على المؤسرين والحمد لله رب العالمين آمين يا مولى هذه الصلاة الأحادية على الذات العاشية اسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سر عين أحاديث آتي مظهر سر تايني الأول لحضرتي سمدانية الصفات. يا قوتة عين الجامع الواحدية الظاهر بكلك بالماروهية والجامع لأسمائك وصفاتك عند ما استوت عليه الرحمانية والقائم بموجودتك في عماي جوبية من تقت من تقسمت أبا القائم بموجودات في عماي جوبية من تقسمت عنه حقيقة كل حقيقة من عوالم الإمكانية المستضلة بظل الألوية وعنيت لهذه الحقيقة بحق حقه وكل شيء أصيناه في إمام المبين تبينا لفضله جوهرة بحر الذات بأنوار السالبات على حسب تجل الذات ولولوات يمن الأسباء والصفات الحاملة للأنوار الصادعة سرك الجامع لحضرات في حضرة العمال حجابك الأعظم في عالم بهائي الحامل لسور الأسماء والصفات النقطة الكبرى التي تقسمت عنها الحروف العاليات واجتماعت بها الكلمات التامة وتألفت بها عوالم الأرض والسماوات من قام بنورك في عالم اللاهوت وكان به سر الوجود في عالم الجفاؤوت الذي به ظهرت حقيقة كل موجود من كان عرشاً لإستوائك في عالم الملكوت ولوحاً لقاح حقيقة أسرار قدسك في عالم الناسوت فصل اللهم عليه صلاة بعدد كل موجود وبعدد ما حوت العالم من الجود صلاة تحي بها روحي بروحه وتجمع بها سر حقيقتي بحقيقته فأتحقق بحقائق جمعية عوالمي بحقيقة حقه يا ظاهر بلا ظهور يا بلا بطون يا نور نوري اسمع لدائي كما سمعت ملادك ببطني الحوت ونورني بنوري تجلداتي وأيدني بسر حقيقتك كمز معرفة للدلالات الأسماء والصفات حتى قوم ملادياً بك إلى حضرتك وهادياً بك لك عليك وألحقني بنسبة بنسبه وحققني وعلحقني بنسبه وحققني بحسبه وعيدني به وعرفني إياهم معرفة أسلوب بها أنواج الجهل وأشرب بها من بحر الفضل وحنني بها من منهاج شريعته تتوصلني بها إلى حضرته فأكون بك قائما لك به وصائما عن السواء محبته التي هي عين حبك فأسلم بها أمري إليك وأنظر بها منعبه إليك وألحق بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه الذين بيّنوا سر حقيقة أحمديته ونشروا أعلام شريعة محمديته وجعلني يا رب أقوى بشريعته عالما بحقيقته ونور قلبي بنوره يا أوري يا عالم ما في الصدور أكرمني بنورك بنور ج أكرمني بنور جمالك يا كريم يا رحيم ومن يعتصب لله فرضي إلى صراط مستقيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا معي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مبنية يا من الأرض بقدرته مذعية يا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة مشرقة مضيئة يا ويا مقبلا على كل نفس ذكية ويا مسكنا رعب الخائفين وأهلهم ويا من حوائج الخلق عنده مقضية ويا من نجى يوسف من العبدية يا من ليس له أبواب عاد ولا صاحب يوشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على حوائج إلا كرما وجودا صل على سيدنا محمد وعاله واعطني سؤلي إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.